الريتصان قدم بيلال حلحنا عارفين كل شي يرشان حنا حشي شا طلب عيشان حنا حياة نعم حنا خفا بكير ريشان يكره ناد العيشان ورح تيد ويرشان عارفين كل يرشان احنا حشيشا فالبعيشه احنا حياتنا عمشانك احنا خفاف كي الريش يا كرناد العيشه على الحديد ويرشانها الغالب والله صاحبي صهرنا كي ما الغالب الله صاحبي صهرنا كي واشنو غيتينيش ورا مرضونا بالخضره نتي عايشو فوق من برا نتي محسوش بالجمره ما بادوشي برا نتي حنا حما وغيتينيش ورا يا متاخوش الغرانه محسوش بالجمره ما Kimaha galan blwa sahbi zaharnak kimaha Hna shnal twt ما خسروا ما نقولوا دماش حنا ناس يحمصاش نادرو لا بروميير 11 مخلونا 11 حنا واقفين غير كورة حنا حمان فوتماش 15 ما خسروا ما نقولوا دماش حنا ناس ملحوصاش نادرو لا بروميير 11 مخلونا 11 حنا واقفين غير كورة غلبوا صاحبي صرنا كي ما ضا N'a qu'imal que je ne peux pas, احنا فقارة قلاص يانا بتحكي و قد مناس نبريدو و نقول Sloedi ياغيي فيت و خلاص حنا حنا بكاتنا بالتحكيس مشكينا ما بغينا تحويس ناحنا فقارة و قلاص يانا بتحكي و قد مناس نبريد و نقول Kima han, rah نخبب كل ريشة يا كرماد العيشة حديد ويرشانات حنا حنا وعرفي كلشي <تصفيق> بشار حنا حشيشة وطالب عيشة حنا حياتنا بشار حنا نخبب كل يا كرماد العيشة حديد ويرشانات غنغني بلا صاحبي زهرنا كي